أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر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 ربك إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما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 Kilayı da döktü, arıdöktü, döktü ve